بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم هم من خوف